إلى صفحة ثلاثمائة ثنتين مقطع الثاني والمقطع الأول نعم لو قرأنا المقطع اللي قبله أربعة الصور نجل يكتضح يرتبط المعنى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة قيل هو من هذه الجهات ليس بشر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 إنما الشر هو فعله فعل المعاصي وفعل الممنوعات هو الشر أما خلقها وتقديرها فهو لحكمة والحكم ليس شرا إنما هي خير فإن أردت مزيد إضاح لذلك فعلم أن أسباب الخير ثلاثة الإيجاد والإعداد والإمداد طبعا الإيجاد اللي هو التقدير والخلق والإعداد الإقدار إقدار العباد وإقدار الفاعلين على الفعل والإمداد التشير والإعاني والتوفيق نعم فإيجاد هذا خير وهو إلى الله وكذلك إعداده وإمداده فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده قيل مقتبت الحكمة إيجاده وإمداده وإنما اكتبت إيجاده وترك إمداده فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده فإن فهل لا أمد الموجودات كلها يعني هل لا أحد الموجودات والفطحة كلها نعم فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة فهذا نذهب الفلاسفة الفلاسفة يرون أن التسوية ضرورية من اللوازم التي تلزم على الله عز وجل وانتقلت هذه الفلسفة إلى المعتزلة وإلى كثير من أهل الكلام لذلك أنكروا الحكمة من الله عز وجل أنكروا الحكمة وأنكروا الرحمة وأنكروا أفعال الرب سبحانه لأنهم يرون أن أفعال الأفعال في الكون كلها لا بد أن تكون عندهم متساوية والعدل فيها يرون أن مقتضى العدل فيها إلا يكون فيها خير وشر مطلقا وإن وجد الشرف من أفعال العباد بذاتهم وأنهم فاعلون لها إخالكم فمن هنا ظلوا من حيث أرادوا أن ينازل الله لكنهم وقعوا في شر مما ذهبوا أو هربوا منه نعم وهذا عين الجهل بل الحكمة وكل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء طبعا مبدأ التسوية كما قلت هو الذي جعل كثيرا من أهل الأهواء يغلطون في سألت الحكم على الناس ولعلي أكتفي بالإشارة في هذه المناسبة من مما وجد من إحكام الباطل من خلال هذه العقيدة الباطلة لعلي أشير إلى نظرة سادة في الأولى الأخيرة عند كثير مما يسمون ابن المفقفين والمفكرين من المسلمين مع الأسف تبع لغيرهم الفلاسفة والقلبيين وغيرهم الذين الأصل في عندهم الخلل في توحيد الله عز وجل أقول هذا الفكر السائد الذي مبني على هذه الفكرة الفلسفية هو الذي يرى أنه لا فرق بين المسلم وغيره وأنه لا يليق أن الله عز وجل يعذب البشر فمن هنا قالوا أو وضع رهضة مقولة في الآونة الأخيرة تقول لا فرق بين المسلم والكافر والمسلم واليهود والنصراني كلهم يؤمنون بالله إنما الفرق في عملهم فمن كان طيبا خلوكا محسن للناس وهو من أهل الجنة وإن كان يهودي ونصران هذا ناتج عن مبدأ التسوية وعدم الإمام بالحكمة من الله عز وجل وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأنه هدى من شاء ووفقه ووعده الجنة فضلا منه سبحانه وتوعد الكفار بالنار عدلا منه عز وجل وأن ذلك كله راجعا إلى حكمته فإذا مبدأ الحكمة لا يعترف بها هؤلاء بل ربما يعبرون عن حكمة بالعدل فقط فيقول ليس من الحكمة كذا ويقتدون به ليس من العدل لأنهم هم يضعون مقاييس من عند أفسهم فيفرضونها على الله عز وجل فلذلك قالت المعتزلة وقال المتأخرون أيضا يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا كذا بدون تورى وبلا خوف من الله عز وجل يقولون يجب على الله أن يفعل ويجب عليه أن لا تعالى الله عما يزعمه نعم المهم أن هذا الأصل كله ناتج عن عقيدة التسوية والنظرة إلى الخاطئة إلى مفهوم العدل المطلق نعم وليس في خلق كل نوع منها تفاوت فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق وإلا فليس في الخلق من تفاوت فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع, فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه هذه حكمة مفيدة في الحقيقة ولا يسعى المسلم غضابة أنه إذا وجد في أمر من الأمور غموض عليه وحاول أن يفهم ولم يفهم ليس عليه غضابة أن ينصرف ويقول بهذه الحكمة أو يعمل بها ولا يضره ذلك ذلك أن كثيرا من الأمور الفلسفية من باب تكون من باب الأحاج والألغاز والمعضلات والمحارات التي تحار فيها عقول العقلاء ولا يضر المسلم أن يفهم هذه الألغاز وهذه الاشكالات في القدر وفي الغيب وفي غيرها لا يضره ذلك لا في إيمانه ولا في ذكائه ولا في عقله ولا يظن أن ذلك عجز فيه فلا يتطلع إلى أن يصل إلى حل لمثل هذه الألغاز المشكلة بل إذا وجد فيها صعوبة فليسلم لله عز وجل واليوم بما جاء عن الله وليرجع إلى نصوص الكتاب والسنة فلن يجد في فهمها صعوب إنما المحارات ولا الغاز والمعضلات في مثل هذا الكلام المشقق في القدم في مسألة الكلام في الحكمة والعدل والتسوية والإقدار وغير الإقدار والأقدار وضرب أقدار الله بعضها ببعض ونحو ذلك كل هذا من المعضلات فلا يضر المسلم إذا وجد في ذلك شيء من الإشكال أن ينصرف ويصرف ذهنه ويسلم لله عز وجل ويأخذ بمكتب النصوص نعم فإن كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه وقيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عجة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم فأخبر سبحانه أنه كره بعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة فلما كرهه منهم ثبطهم عنه ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم فكثر واسيل فكمه أن الرحمه ان اقعلهم عنه ساجعل هذا المثال اصلا وقش عليه واما الوجه الثاني وهو الذي من جهه العبد فهو ايضا ممكن بالواقع فان العبد يخطئ الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه يعني ما هو منه هو من الإنسان نفسه نعم فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة أخرى كرهتها مطلقا أي كرهت المعاصي مطلقا من كل وجه لكنهم لا يقصدون كراهية تقبيلها من الله عز وجل إنما كرهها قالوا أن المعاصي شر محت هذا معنى كرهها مطلقا قالوا المعاصي شر محت والسبب ذلك أنهم يرون أنها ما سمت معصية إلا من حيث فعلها من قبل العبد ليست معصية بذاتها معصية فيه من حيث أن العبد فعلها لما فعلها صارت معصية فمن هنا كرهوا المعصية مطلقا والذين فرقوا رجعوا إلى أصل الفعل أصل الإقدار على المعصية قالوا إن الإقدار على المعصية من الله عز وجل وهذا حكم فيه حكمة وهو خير لكن فعل المعصية من العبد الشر إذن الفريقان يلتقون على حكم واحد وهو أن المعصية لذاتها من حيث فعلها من قبل العبد مكروهة كلها ومن حيث تقديرها من الله عز وجل ليست معصية من حيث أن الله قدرها ليست معصية إنما صارت معصية من فعل العبد الله فلذلك المعصية من حيثها تبقى مجرد في الذهن حتى تقع إذا وقعت لا تكون إلا من يفعلها وهو العاصر فلا تكون معصية فعلية واقعة إلا من فاعل والفاعل والعك أما قبل أن يفعلها فما هي إلا مجرد تصور في الذين والتصور في الذين لا يبنى عليه حكم نعم وطائفة أخرى كرهتها مطلقا وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشياته وشر أن بمعنى أنهم لا يكرهون أي الفريق الذين كارغوا المعصي مطلقا لا يكرهون صدورها عن الله عز وجل من حيث أنه علمها وقدرها وشاء لا يكرهون ذلك إنما يكرهونها لذاتها من حيث كونها معصي وما صارت معصية إلا, ما إلا حينما فعل العبد نعم وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق والقدري المنكر أغرب إلى التخلص منه من الجبري وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين طبعا الجبرية هم الجهمي وهم الذين يقولون بأن العبد مسير لا خيار له أبدا فهو كالريشة في مهد الرياح وعلى هذا فإنه يكفيه في مسأة الحساب والجزاء أن يؤمن بقلبه إذا آمن بالله بقلبه مهما فعل من الكفر والمعاصي وحتى شرك تعالى الله عما يقولون أن من أشرك بالله عندهم فهو ما دام عارف بالله فهو مؤمن فهؤلاء الجبريل والخلاس لأن مرون الإنسان ليس له أي فعل والفعل كله لله فهؤلاء قلوا ما دام للفعل كله لله فلا حساب على العباد إلا بما يتعلق بالمعرفة في القلب فمن عرف الله نجأ ومن أنكر الله هلك وليس دون ذلك أي تفصيل عنه هؤلاء هم الجهمية والجهمية ليست الجهمية المعهودة فقط الجهمية هم تلك الجماعة التي ظهرت في عهد جهم ومن بعده ثم بعد ذلك دخلت الجهمية في الفلاسفة خاصة ابن عربي وطائفته ومن سلك الطريقة قبله وبعده وكذلك غلات الصوفية هؤلاء الجهمية الخلص قد ذكر المحققون أن الجهمية بما بعد دخلت في الصوفية فصار الصولات الصوفية الجهمية كمان الاتحادية والوحدوية أصحاب وحدة الوجود أصحاب ابن عربي جهمية و كذلك دخل الجهمية اتجاههم بعد ذراك المسلمين لكنها أغلبها تدخل في التصوف وفي الفلسفة والباطنية أغلبها جهمية القدرية هم المعتازلة المعتازلة بعكس الجهمية تماما يقولون الإنسان مخير كل التخير وأنه مسؤول عن أفعاله كل المسؤولية وأن الله عز وجل لم يعلمها لم يقدرها, لم يقدرها أثبت العلم أغلبهم أغلبهم أثبتوا العلم لكنهم أنكروا التقدير فالقدرية هم المعتزلة الذين يقولون أن العبد نسؤول عن أفعاله مسؤولية كاملة وهو خالقها وأن الله لم يقدرها ومن هنا رتبوا المسؤولية الكاملة على العبد فكفروا بالمعاصي وجعلوا أصحاب الكبار المخلدين في النار هذا بناء على هذه الفلسل نعم طبعا القدرية انتقل او أثرت بعض التأثير في الفرق الكلمية التي وارثت ومعتزل في بحثت وان كانت قامت ضدها اصلا لكنها ورثت بعض أصولها ومن ذلك أنها ورثت القول بال لا أقصد ال... نعم القول بالقدر وهي الرافضة ومتأخرة الخواج هؤلاء صاروا هم ورثاء أو ورثت المعتزلة في القول بالقدر أما الشيع ال... أما الزيبية فأصلهم معتزلة أصلهم ومن شاءهم ما تزيل أيضا الجبرية وجد شيء منها وليس الجبر غالي لكنه نوعا من الجبر في الفرق الكلامي وهي على شاعر المكرمين فإن قيل كيف يتأثى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة يقصد بذلك كيف يطلب من العبد التوبة من المعاصي مع أنها حدثت بتقدير الله وحكمته هذا منشأ السؤال نعم. قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته و... طبعا هذا القول هو قول أغلب الصوفية والعجيب أن هذا القول وجد في العباد الأوائل قبل أن تظهر الطرق الصوفية العباد الأوائل من الساك في أول الثاني ومع بعده هذا أصل كثير منهم خاصة الجهلة لأن العباد منهم مشاهير عندهم شيء من العلم لكن الجهل منهم وهم كثير هذا مبدأهم ولذلك دخلت من خلالهم هذه العقائد إلى الصوفية المتأخرة لأنهم يرونهم قدوة لهم والمتأمن لأحوال العباد الأوائل يجد أنهم تقمصوا عقائد كثير من الفرق التي وجدت في البلاد المفتوحة خاصة في العراق فأغلب هذه الأقوال موجودة أصلا في عباد النصارى وفي عباد الهنود وموجودة عند طوائف من المجوس وطوائف من الصابع فانتقلت إلى المسلمين وذلك عبر التأثر بهؤلاء أو وراثة هذه العقائد عن أولئك القوم الذين دخلوا في الإسلام وليم تفقه في الدين أو لأن طريق زنادق أظهروا الإسلام وأبطلوا تلك العقائد ثم دعوا إليها وكل ذلك راجعا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتبتبعنا سننا من كان قبلكم. يعني طوائف منكم من هذه الأمة تتبع سننا السادسين نعم وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له ولكان قوم, هود قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين قد يظن نعم وهذا غاية, وهذا غاية الجهن قد يظن بعض الناس أن هذا من باب الإلزان لكنه بالحقيقة وقع يعني أن هناك طوائف من هؤلاء القوم من المتصوفة الفلاسفة الزنادق الباطنية والذين يجمعهم كلهم ابن عربي الطائي الاتحادي الوحدوي صاحب وحدة الوجود الحلولي الجهمي فإن هذا الإنزام وقع فعلا وهو قوله أن من رأى هذا الرأي فلابد أن لا يفرق بين المشرف والموحد وبين الأنبياء وخصومهم بل ربما إذرى خصوم الأنبياء هم أصحاب الحقيقة والتوحيد أقول هذا حدث فعل هذا حدث رأيه وصرح ابن عربي أكثر من مرة في كتبه صراحة لا التواء فيها ولا غمور وكررها تكرارا بينا وألف في ذلك كتب رسالة حتى أنه كان يصرف بأن خصوم الأنبياء أي الأمم المشركة التي كفرت بالنبوة بالانبياء الله ورسله أعرف التوحيد من الأنبياء وطعام الأطبع وأنهم حينما دعا بعضهم العبادة نفسه أو عبادة الأوثان ما قال إلا الحقيقة وما فعل إلا الحقيقة فإذن هذا نسم بب الإنزام فقط وإن كان فعلا يلزم يلزم من ألغى الحكمة والمشيئة وأغلى ولم يفرق بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني والقدري أنه لا بد أن ينتج عنده أنه لا فرق بين التوحيد والشرك أقول هذا إلزام فعلي عقلي وشرعي لكنه حدث فعلا وليس من باب الإلزام بل توصلوا إليه وانتهى توج مذهبهم الباطل بقولي بالعربي وصار مذهبا يحتذا إلى الآن في الفرق الباطنية في أكثر عالم الإسلام العالم الإسلامي الآن تنتشر فيه الفرق الباطنية بشكل ذريع وكلها وأغلبها تتبنى هذا الرأي نعم لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونخوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عشمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر فلا يتصور منه الدم في هذه الحال فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس فهنالك نصبت له نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة واللنابة فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه النثل هذا الكلام حقيقة فيه يهم طبعا إن كان قاله أنسال بن القيم رحمه الله في مدارك السالكين وبن القيم أشك أن أراد بمثل هذا الكلام أن يجر جهلة الصوفية إلى التوحيد بعباراتهم وأن يفسر لهم أقوال أئمتهم لتفسير أقرب إلى الحق والسنة وأن يعبر عن الحق بتعبيراتهم من أجل أن يقبلوا الحق الذي أراده أو أراد بيانه لكن مع ذلك ينبغي أننا نجيز هذا بأتواق لأن المسلم الذي عوفي من هذه الأمور وهذه المصطلحات وهذه المفاهيم الأولى أن لا فيها وأن لا يتعلق قلبه ولا خاطره بمثل هذه الأمور ولا يقرأ الكتب المتعلقة بتكرير هذه القضايا إلا للحاجة أو من طالب علم متمكن دارج السالكين كتاب جيد وفعلا أفاد في تقريب جهرة الصوفية وغير المعاندين منهم إلى الحق وشرح مصطلحات بمعنى أقرب إلى الحق فسلموا من الولوغ في الكفريات لكنه لا يصلح لأهل السنة الذين سلموا أصلا من هذه المصطلحات ولم يعرفوها ولم يسمعوا بها ولا توجد في بيئاتهم فلذلك مثل هذا الكتاب يوصى أن ينشي أن تشر في البلاد الذي التي, التي تكثر فيها التصوف وتسود فيها مصطلحات صوفية أما في البلاد التي سلمت فلا حاجة لمثل هذا الكلام وهذه الفلسفة وهذه التكلفات التي ربما تجر بعض الناس إلى الشبهات أكثر مما تصحح مفاهيمها نعم فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذنب يقصد أن القضاء له وجها من حيث علمه وتقديره من الله عز وجل هذا أمر يجب أن لا يسخط وأن يرضى له والقضاء من حيث هو عيب من أفعال العباد أو من حيث كونه معاصي فهذا لا شك أنه ينبغي أن يسخط لا يسخط على الله عز وجل تعالى الله عن ذلك لكن يسخط العيب نفسه بمعنى أن يكره فالعيب والشر والمعاصي لها وجهها. فمن حيث تقديرها من الله عز وجل وذلك الحكمة هذا أمر يرضى وكذلك القضاء القضاء له وجهان طبعا العيب أيضا من حيث صدوره عن العبد هذا أمر يصحب كذلك القضاء القضاء من حيث تقديره ومن حيث إرادته العامة فهذا يجب أن يرضى من الله الزوج وجل وإلا يسخط والقضاء من حيث جانب المعاصية فيه أي فعل المعاصي وإن كانت في قضاء الله عز وجل فهذا أمر يعاب يسخط على نحو التقسيم السر ويقال أيضا هنا أمران إذن قوله بل من القضاء ما يسخط يقصد المعايب والمعاصي والذنوب لا يقصد المصائب هذا أمر يجب أن يفهم لأن العبارة مجملة قوله بل من القضاء ما يسخط لا يقصد قضاء الله وتقديره العهن إنما يقصد القضاء أي جانب المعيد والجانب الذنوب وجانب المعاصي التي هي من أفعال العباد فهي من وجه قضاء من الله عز وجل وهي من وجه آخر قضاء على العبد بأن يفعل ففعل العبد مذموم وفعل الله وتقديره مرضي ولحكمة منه عز وجل نعم. ويقال ثانيا هنا أمران قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله والمقضي قشمان منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به ويقال ثالثا القضاء له وجهان أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونشبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونشبته إليه فمن هذا الوجه ينقشم إلى ما يرضى به وإلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به مثال ذلك قتل النفس له اعتباران فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به بارك الله. يقول هل يصلح أن يقال من الله عز وجل يشترك مع المخلوق في أصل الصفة الله موجود والمخلوق موجود إلا أن وجود الله واجب ووجود مخلوق ممكن وهكذا في باب الصفات أصل مبدأ صحيح لكن التعبير يجب أن يتأدى فيه مع الله عز وجل عندما يقرر هذا في معذر الضرد على المعطلة الذين زعموا أن سبب تعطيلهم التشريف يقال لهم هذا الكلام لكن أن يقرر عقيده لا لأنه لا يقرر إلا لنفي شبه ولنفي باطل لأن هذا الأصل مدهي عند أصحاب العاكمة الفطرة السليمة والعقول السليمة فلا داعي لتقريبه لكن من حيث تصوره نعم تصوره صحيح وهو أن أصل الصفة من حيث أنها موجودة في الألهان ممكن أن تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق إذا كان ممن يستحق الصفل لكنها في حق الله كامل وتليق بالله عز وجل وفي حق المخلوق ناطس وتليق بنقص المخلوق مثل مثال ذلك أي صفة من الصفات التي تكون مشتركة مثل العلم فالله عز وجل عليم وعالب لكن نعلم هو العلم الكامل ومين البشر من يسمع لكن علم الناطس فأقول تقرير هذه الأمور على سبيل الرب على أنه والبيان صحيح لكن أن تقرر استقلالا بمعنى أن ننشئها عقيدة ونقررها وكأنها من ثوابت العقيدة لا لأننا في غنى عن ذلك والعقل السليم والفطرة أصلا ندرك هذا بالبذية هذا يسأل عن مسألة مرة شرحها في كتاب التحول في قولها عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما صابك من سيئة في من نفسك والآية الأخرى قوله عز وجل كل من عند الله كل من عند الله حينما ذكر الحسن والسيء أقول لا تعارض في ذلك إنما جوابه ما مر وهو أن الاعتراض على قضاء الله في أصلف لا يجب فالسيئة والحسنة من حيث القضاء كلها مقضية من الله مقدم لكن من حيث فعل العبد الحسنة تنسب إلى الله عز وجل والسيئة أي العياء التي هي المعايب أو الأخطاء أو المعاصي تنسب إلى العباد لأنهم قادرون عليها وفعلوها بمحظ إرادتهم التي أقدرهم الله عليها فذي يرد معاني هذه الآيات إلى ما سبق تقريره في الكتاب والله أعلم وصلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقل إلى درسنا الثاني وهو شرح الطحاوية انتهينا إلى آخر المجرد المجلد الأول نعم 336 336 من قوله والتعمق في ذلك والنظر في ذلك ذريعة الخذلان أي في القدر نعم قال رحمه الله تعالى وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره التعمق هو المبالغة في طلب الشيء والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان الذريعة الوسيلة والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة يقصد بذلك أن الكلام في القدر بأكثر مما ورد في النص والتمادي في إثارة الشكوك بل وإثارة الأسئلة والإشكالات في القدر لا يزيد الإنسان علما ولا يقينا ولا إيمانا فالقدر سر الله في خلقه ولا بد من الوقوف على ما جاء فيه من النصوص في الكتاب والسنة ثم إن القدر لا يمكن أن لأحد من الصلق أن يجيب فيه بجواب بأكثر مما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فمن هنا فإن تطاول العقول وتعمق الأفكار والوساوس في القدر ما يزيد الإنسان إلا خذلان بمعنى ما يزيده إلا غواية وضلالة وبدعة وشكوك وربما يصاب بشيء من الوساوس التي تبقى في نفسه فلا تمحي إلا بصعوبة أو ربما تهلكه فعلى أي حال يجب على المسلم أن يحذر كل الحذر والمحذر من ثارت الأسئلة والإشكالات في القدر وإذا ثارت الأسئلة في أمر عارض فإن على الإنسان أولا أن يعود لمبدأ التسليم ويحاول أن يصرف ذهنه عما يرد إليه من شكوك وإشكاله فإن استطاع وإلا فليحاول تلاوة آيات القدر وحديث القدر لعله بذلك يشفى قلبه فإن لم يستطع فليسهل أهل العلم فإن لم يصل إلى أنتيجة فليضرع إلى الله عز وجل بأن يشفيه ويعافيه نعم وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحب الإيمان يقصد بالوسوسة هنا الخواطر العارضة الخواطر العارضة فالوسوسة العارضة والأفكار العارضة والخواطر الطارئة قد لا يسلم منها إنسان لكنها ما لم تستقر في النفس وتكون شكوك مستقرة فإنها لا تضر وهي من محاولة الشيطان على, أي على كل إنسان فإن وجد الإنسان في نفسه يقينا ودفعها فليعلم أنه بذلك حقق معنى الإيمان وصريح الإيمان بمعنى أن مجرد الأسواس العارض لا يضره وذليل أو الفارك بين الأسواس العارض والثابت أن الأسواس العارض يجد فيه الإنسان يعني نوع من الغرابه والإنكار وشيء من النفرة منه تنفر منه النفس بالفطرة لأسيما الوساوس مقصود هنا هنا الوساوس للتعلق بأمور الغيب بالقدر أو بالله عز وجل بأسماءه وصفاته وفعاله أو نحو ذلك فإن هذه الخواطر ترد إلى الإنسان فالمؤمن لا بد أن يجده نفسه كراهية بهذه الخواطر ويحاول دفعها بما عنده من مبدأ التسليم لله عز وجل واليقيم بالله واليقيم بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد ذلك فليعمل بذلك أنه إن شاء الله حقق معنى الإيمان إذن المقصود للوسواس هنا ليس الوسواس المستقر الذي هو بمثابة الشكوك بل الوسواس العارض التي يسميها الناس أفكار وخواطر ومجرد خطرات تعرض إما بسبب يرد إلى الإنسان من أسباب المنظورة والمشاهده والمحسوسة أو ما يسمعه من الناس وإما من وسوسة الشيطان المحرم لكنه إذا وجد في نفسه إنكار لهذه الوسائس فليعلم أن مبدأ الإمام موجود عنده وليحمد الله على ذلك إذن هناك نوع من الوسواس غير ما أشار فيه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو الشكوك الشكوك سكا سواء كان من شاؤها الأمور العارضة الخارجة عن إرادة الإنسان أو الخارجة عن تفكير الإنسان بذاته كما يحدث مما يقرأه بعض الناس أو يسمعونه أو ما يحدث من شبهات الفلاسفة والمتكلمين والدهريين وغيرهم فهذا النوع في الغالب أنه إذا ورد على الإنسان فإن كان عنده شيء من الإيمان وقوة اليقين بالله عز وجل والفقه في دين الله فإن ذلك لا يضر وإن ضعف إيمانه وقل فقه فربما تؤثر فيه الشبهات الواردة التي ترد من الناس أو ترد مما يسمعه أو يرامه كما أن من الشكوك الممنوعة ما يثيره أهل الشكوك أنفسهم الفلاسفة والدهريين والعقلانيين والكفار والمشركين والمنافقين ما يثيرونه من الشكوك في القدر هذه شكوك ثابتة في أنفسهم وليست تعالى وتكون من أسباب ثماديهم في الظلالة وقد تؤثر هذه الشكوك على بعض مرضى القلوب من المسلمين إذا ضعف إيمانهم وقل علمهم ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من قراءة الكتب التي تثار فيها هذه الاشكالات وأن يحذر منها ويجب أن لا يتمادى في سماع ما يرد إلى سمعة من هذه الشكوك من الناس أو من الوسائل التي ترد فيها هذه الشكوك كما أنه ينبغي أن يحصن نفسه ابتداء بمعرفة أصول القدر أصول الإيمان بالقدر لأن الإنسان ضعيف والواردات لذهنه من خارج ذهنه أو من وساوس الشيطان في الداخل كثيرا فإذا وافقت ضعفا في الإيمان وكلة في الفقه والعلم وعدم رسوخ في العقيدة ربما تؤثر عن الإنسان بل ربما يعتقد عقيدة باطلة من خلال هذه الوسوسة وهو لا يشعر بها أو من خلال هذه الشكوك نعم هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شفوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا لي به الحق طبعا أول من فعل ذابت صنفان من الناس وناس كانت عندهم هذه الوساوس مما ثابت النزاعات الفردية ربما لا ترجع إلى أصول عقدية ذات قواعد أو ترجع إلى فرق أو نحن وهذه كانت نصيبتها أسهل وكان السلف الأوائل لهم منها مواقف قبطة على هذه النزاعات فقد حدث من بعض المشكتين من أمثال صديق بن عصر التميمي وذلك الشاب الذي جاء إلى ابن عباس وكان تمادى في الوسفة في القدر فجاء به أبوه إلى ابن عباس فعطاه ابن عباس رضي الله عنه ونقرس في ذلك حتى رجع واستقام ومثل ما حدث من بعض أهل الذمة كسطنطين بطريارك الشام بطريارك النصارى في الشام الذي سلم مفتاح بيت المقدس لعمر قد حدثت منه تلك الحادثة حينما كان عمر يخطب بالجابية حينما اعترض على القدر وأهدده عمر بن خطاب قد مرت هذه القصة وغير ذلك وما حدث من بعض الخوارج كذلك وما حدث من ابن الكوة وامثاله فإن هذه الأمور كانت نزعات فرضية لم تكن أصولا فلسفية ولا ترجع إلى فرق هذه النزعات كانت مجرد ما تبدو وتظهر يقضى عليها بسرعة وبقوة وبحزن وتنتهي إما بالقوة إما بإقناع أصحابها بالجليل والبرهان والنوع الثاني مما سودت به الكتب وظهر على شكل أصول مفرط قول مذهب القدرية الأوائل وأول ما ظهر بعد سنة ستين للهجرة بعد سنة ستين الهجرة مظهر على شكل اتراغ مقنن في مسائل القدر يعني كان الكلام في القدر يحمل أصولا وقواعدا مستمده من أهل الكتاب ومن الصابئة ومن المجوس وكلهم تتشابه أقوالهم في القدر وكان أصحاب هذا القول أي الفرق الأولى القدرية كان عندهم نوع من التقعيد لمقولتهم تقعيد عقلاني وفلسفي ولذلك لما ظهروا فتن بهم طوائف من أبناء المسلمين الذين طلّف رقوهم في الدين ثم لما واجههم السلف كانوا مستعدين بالحجج العقلي والفلسفي وأولهم معبد الجهن معبد الجهني ثم غيلان الدمشق ثم بعد ذلك تلقف هذا الاتجاه المعتزله وصار أصلا من أصولهم وهم المسمون بالقدرية فيما بعد ثم انتقلت انتقلت هذه المقولة أو الأصول إلى كثير من الفرق فيما بعد فدخل القول في القدر عند الرافضة ودخل عند الجهمية وتشعب عند المتازلة إلى شعب كثيرة ثم قالت به الفرق الكلامية المتأخرة الأشاعر والماثريدية أي أنها قالت في بعض مسائل القدر بقول خالف أصول أهل السنة والجماعة وإن كانت في الأصول الكبرى للقدر تقول بقول أهل السنة لكن عندها بعض المسائل تخالف فيها أهل السنة مثل مسئلة الاستطاعة ومثاث الحكمة والتعليم في أفعال الله عز وجل ونحو ذلك وبعد ذلك صار القول بالقدر أصلا من أصول كثير من الفرق من أصول كثير من الفرق إلى يومنا هذا نعم قدر والفحص عنه وعن عائثة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض لهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده ورواه بن ماجه أيضا وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخُضتم كالذي خاضوا الخلاق النصيب قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخُضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه وعن الذي خاضوه أي من سبقه الذي خاضوه هو الكلام في دين الله عز وجل بغير عز وأول ذلك القدر فكل الأمم سواء الأمم التي نزلت إليها كتب الأمم الكتابية أو الأمم غير الكتابية كلها ضلت في القدر أما الأمم الكتابية فقد ضلت بعد الهدى اليهود والنصارى وأما الأمم غير الكتابية فمن الطبيعي أنها لم تهتذي للحق أصلا فقد قررت مسائل القدر بعقولها فكل الأمم المنحرفة والضالة خاضت بالقدر على نحو يختلف ويتناقض وأخذوا في مسألة القدر مسالك شتى متناقضة ينقض بعضها بعضا والله عز وجل هنا في هذه الآية ينهانا وينهى الأمة كلها من أن تخوض كما خاض الذين سبقوا لأن الخوف في مسائل القدر هو مفتاح الخوف في جميع مسائل الاعتقاد وما خاض أحد في القدر إلا ويضل لأن القدر مبنىه على التسليم وكذلك سائل أمور الغيب لكن القدر هو أكثر أمور الغيب إعضالا والقدر يستهوي الحديث فيه يستهوي النفوس وأكثر الناس يجيدوا الخصام في القدر لأن القدر يقوم على الغاز إثارة الشكوك فيه تقوم على الغاز فمن هنا يستهوي كثير من الناس الذين يصابون بمرض الثرثر والكلام فالمهم أن الأمم التي ضلت كان من من أعظم من أسباب ضلالها الخوض في القدر. قد نهينا عن أن نخوض في القدر وكذلك ما يشبه القدر من أمور الغيب الأخرى نعم وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لتأخذن أمتي مآخذ ما القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوى النعل بن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 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو إثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح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 وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساعة لذلك كما أسلفت كل الفرط التي خالفتها للسنة والجماعة يوجد عنها مخالفة في القدر يعني بمعنى أنها تتفق جميعها على الخروج عن السنة في مسألة القدر إما خروج جزئي وإما كلي فأولها القدرية الخالصة وآخرها أهل الكلام المتأخرين الأشاعر الماثلوبية فقد خالفوا السنة في بعض مسائل القدر إذن الخلاف في القدر أي الخروج عن السنة والخروج عن الحق في مسألة القدر قاسم مشترك عند جميع أهل اللهواء وهو من المسائل التي تتفق فيها الفرق أي في الظلال فيها وإن تفاوتت أقواله كل الفرق ضلت عن السنة في القدر مع أنها قد تختلف في المسائل الأخرى من المسائل الاعتقاد أصدي أن بعضها قد يكون له قول صحيح في بعض مسائل الاعتقاد أما في القدر فكلها قد ضلت إن في عموم القدر أو في بعض مسائله ثم إن في هذه الأحاديث دلالة على أمور سبق التنويه عنها متفرقة لكن يحسن نشارة إليها الآن وهي أولا في أحاديث الافتراق بليل قاطع قال أن الافتراق لا بد واقع في هذه الأمة وأن وقوعه أمر كتبه الله عز وجل لكن وقوع الافتراق لا يعني ضيع الحق كما صح في الأحاديث المتوافرة أنه تبقى من في هذه الأمة طائفة على الحق ظاهرة ومنصورة إلى قيام الساعة هذا الأمر الأمر الآخر أن وفوع الافتراك لا يعني الرضا به في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء على نوعين جاء على طريق الإخبار وجاء على طريق التحديث جاء من باب الخبر وجاء على طريق التحذير من الوقوع في الأهواء وذلك أنه من باب تنبيه الأمة لأن لا تقع في الأهواء لأن الأهواء لا بد واقعة ولذا فإن وقوع للفراق يعني أن المسلم لا بد أن يحذر في كل أموره من أن يقع في الهواء أو أن يزل أو أن يضل أو أن, أو أن يتبع أحدا في الدين غير أهل السنة والجماعة ثم إن في هذه الحديثة أيضا دلالة على أن نوقع الاشتراك باقي إلى قيام الشعب ونرد على الذين يزعمون وهم كثير من المفكرين والعصرانيين والعقلانيين في هذا العصر ممن ينتسبون الإسلام يزعمون أن دعوة الافتراق دعوة ليست صحيحة وأن الأمة كلها على الحق وأن ما يحدث بينها إنما هو أمور خلافية مما يسع فيها الاجتهاد وأنه لا يجوز أن ندعي أن الأمة مفترقة أو أنها جماعات ينابذ بعضها بعضا أو يفاصل بعضها بعضا إلى آخر وهذه دعوة وإن كانت بينت العوار والخطأ إلا أنها أثرت في طائفة من شباب الأمة ومفكريها ومثقفيها فكان لابد من التنبيه على ذلك وتأصيله سيما الذين قالوا بهذه المقولة وزعموا أن هذه الافتراقات ما هي الاستلاف وجهة نظر وأن ما هي إلا نزاعا في أمور اجتهادية الذين قالوا ذلك بعضهم من المتبوعين والذين يحمرون رايات تنتمي إليها جماعات من شباب الأمة لذا يذب التنويه عما هذه المسألة والتنبيه عليها والتحذير منها ثم هناك أمر آخر يتعلق من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من المفاركين وهم الثنتين والسبعين الذين فارقوا الصنة والجماعة فهم أولا متوعدون في النار وهذا الصريح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن توعدهم بالنار لا يعني بالضرورة أنهم من الخالدين فيها بل اتفق جمهور السلف على أن الفرق المفترقة التي لا تزال تتسمى بالإسلام أو تزال ضمن المسلمين الأصل فيها أنها من أهل الوعيد افرق السبعين المتوعدة في النار الاصل فيها انهم اهل الوعيد وليست من الكفار الخلص أو من المرتدين ولذلك السلف كانوا إذا حكموا على أحد من أهل الاهواء بالردة أو الكفر الصريح اخرجوه من السبعين وقالوا لا يعد من الفرق لا يعد من الفرق المسلمين وهذا كان يكون كان يكون اتفاق بينه فمثلا أغلب السلف لا يعدون غلاة الجهمية من فرق المسلمين ولا يعدون من السنتين والسبعين غلاة الجهمية ولا يعدون غلاة الرافضة من السنتين ولا يعدون الرافضة من الباطنية من بل يعدونها من ملل الكفر التي لا تنسب إلى الإسلام وإن انتسبت وإن انتسبت فإنها لا تنسب إلى الإسلام ولا إلى فرق المسلمين. إذن فرق المسلمين. التفتين السبعين التي خرجت عن السنة والجماعة. لا شك أنها ضالة وأنها مبتدعة. ويجب على المسلم أن يتبرى من مناهجها ومن أهلها. لكنها ليست داخلة في صنف الكفار الفلس. ولا في أهل الخلود في النار. انما تدخل في أهل الوعيد من هذه الأمة أقول هذا لأنه اشتهر عند بعض الباحثين المتأخرين القول بأن الفلق الثنتين والسبعين أنها خارجة منها ملة من وأنها في للنار وأنها ترتب عليها أحكام الكفار الخلص وهذا خط ورأيت في هذا الأمر بعض المؤلفات التي ظهرت أخيرا في السوق كما أنه بالعكس ظهرت مؤلفات أخرى تزعم أن الفرق السنتين والسبعين ليست من الفرق الضالة كلها إنما تكون من باب الفرق المختلفة في أمور اجتهدية كالمذاهب الأربعة في الفقر وهذا كله ضلال لا هذا ولا ذك فالقول الوسط قولها للسنة والجماعة أن الافتراق واقع وأن الفرق المفارقة للسنة والجماعة الضالة ومبتدعة وخارجة عن السن ويجب أن المسلم أن يتبرى منها ومن عقائدها لكنها غير خارجة من الملة ومن خرج منها من الملة لا يعد في الثنتين السبعين وهي متوعدة في النار لكنها حكم وحكم أهل الكبار والله أعلم وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الفكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الفكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها بل وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفت وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما, بما أمر ربنا ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر, لما أمر الله بكذا ولما نها عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم فأول مراتب, فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة إليه والمبادرة به, والمبادرة به القواطع والموانع ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته فإن ظهرت له فعله وإلا عطله فإن هذا ينافر انقياد ويقدح في الامتسال قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر فمن سأل مستفهماً غاغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به فشفاء العي السؤال ومن سأل متعنثاً غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره قال ابن العربي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وغيره ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قوله فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسفين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم, فإنكار العلم الموجود كفر والدعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباثا ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول الآية فقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرخام وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جه لنا حكمته ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفية علينا لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم حسنة. هنا كسم كما ترون العلم لا المفقود والموجود المفقود كما أشار الشارح يمكن ينخص في ثلاثة أمور وهو أولا القدر القدر كله علم لا للبشر به ولم يتعبدوا بالبحث عنها أبدا إنما تعبدوا بالتسليم المطلق ونصوصه محكمة بمعنى لا سبيل إلى الزيادة عليها ولا النقصان وكذلك الأمر الثاني الغيبيات الغيبيات عموما سواء ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لكيفياتها أو ما يتعلق بأخبار الغيب الأخرى وهي منسمى بالسمعيات أحوال الآخرة وأحوال المستقبل أو عالم الشهادة الذي لا نراه ولا تتناول محواسنا ومداركنا فإن هذا كله داخل في العلم المفقود الذي يجب على الإنسان ألا يتطلع إليه ولا يبحث عنه وبحثه من التكلف والإثم والأمر الثالث بعض حكم التشريع حكم التشريع نوعا نوعا يدرك وقد يدركه عامة الناس أو يدركه طلاب العلم أو يدركه الراسقون وبعضه قاد لا يدرك إلا بذكاء وفطنة وبعضه يدرك بأبسط الوسائل بدائه العقول والفطر تدركه ومن حكم التشريع ما لا يدرك أبدا فيبقى سر من أسرار الله عز وجل وحكمه الخفية إذن حكم التشريع ليس كلها خفية نوع الأول ما يدرك عند الناس وهو درجات والنوع الثاني ما لا يدرك فما لا يدرك داخله في العلم الفقود فليس على يكلف نفسه في البحث عن علل التشريع لا في جزياتها ولا في كلياتها نعم يلتمس العلل من باب قوة اليقين ومن باب يعني استلزادة من الحكمة ومن معرفة نعم الله عز وجل على عباده هذا أمر طيب لكن لم نتعبد معرفة حكم التشريع كلها بل لم يكن أصل البحث عن الحكمة مما يعني يطلب شرعه لكن الإنسان قد يجد في البحث عن حكمة أحيانا نوع استزادة من الإيمان أو مما يزيده في تعظيم الله عز وجل النوع الثاني العلم الموجود وهو ما كان في متناول الإنسان استنباط الأحكام من الدلة هذا في متناول الإنسان وقد تعبدنا به شرح بل هو من الواجبات التي يجب أن تقوم به الأمة وكذلك سائر الأمور الاجتهابية سواء في علوم الدين أو في علوم الدنيا فهذا علم موجود وقد تعبدنا بالبحث عنه ولا تقوم مصالح العباد إلا به بل لا تتأدى عبادة الله عز وجل على الوجه الشرعي السليم إلى به فهذا العلم الموجود هو الذي أمرنا بطلبه وتعبدنا به وهو الذي وردت النصوص بفضله وفضل طالب خاصة العلم الشرعي ثم في عبارة الشارح هنا في السطر الرابع قبل الأخير والخامس طفل الأخير يقول ولا ينزل من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاء جهلنا حكمته هذه فيها اضطراف الفقيق وربما أشل المحقق حينما نصب جهلنا ربما اجتهد وأخطأ في نظري بأن العبارة مضطربة ولا نجزم بأن الجهل هو المنفي هنا ومع ذلك ممكن نلخص العبارة مع ان المعنى الاول ان قوله ولا انتفاء جهلنا حكمته هذا مرادف لقوله ولا يلزم انخفاء حكمه الله تعالى علينا عدمها لأن الاولى واضح الاولى واضحه قوله ولا يلزم انخفاء حكمه الله علينا عدمها الا اذا اي ان الحكمه وكونه علينا لا يلزم انها حكمة الله موجودة فعلا ومعلومة بالضرورة سواء علمت أو خفيت وأظن العبارة مرادفة لها لكنها مرادفة بمعنى آخر العبارة الثانية قوله والانتفاؤها إلى آخره معناها أننا إذا جهلنا فلا يلزم من جهلنا عدم الحكمة وهو مرادف بمعنى الأول وربما يقصد أيضا معنى آخر وهو أن جهلنا انتفاء الحكمة انتفاء قدرتنا أو انتفاء قدرتنا على الحكمة لا يعني أننا لا نقدر على شيء منها أبدا بمعنى أننا قد نقدر على بعضها إنما لا ندرك كل الحكمة لا ندرك كل الحكمة فقد ندرك بعض الحكم والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وا كل ما هي ما هي ثمر في الخلاف في مساله الميثاق واللي ترتب عليها احكام عقديه الخلاف في العقائد على نوعين منه ما له ثمره عملية وعلمية أي اعتقاديه ومنه ما ليس له ثمره عملية لكن لا بد ان كله ثمره اعتقاديه فكل خلاف في العقائد لا بد أن يكون له ثمرة عقدية علمية وقد يكون له ثمرة عاملية أو لعبة فأكثر مسائل خلاف المثاق ليس وراءها ثمرة تتعلق بسلوك الناس وأعمالهم في الدنيا لكنها من أمور العقيدة لأنها تتعلق بالخبر عن الله تعالى وعن رسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذكر المثاق في القرآن وجاء ذكره صراحة في السنة اذن فهو من أمور الاعتقاد فما صح وجب اعتقاده من امور الغيب فهنا ثمرسه من هنا نقول ثمرص الخلاف في مساله الميثاق هي العلم العلم والاعتقاد يقول ذكر الشيخ الحكم في معالجه للكون نوعا ثالثا من الميثاق وهو انشاء الرشم فلهذا يدخل في انواع الميثاق ان هو نشا له اخرى مفصله الشيخ الحكيمي رحمه الله ذكر في معارج القبول انواع كثيره جدا من من صور الميثاق الدنيا وذكر الشيخ ان الميثاق له او اشار الى الميثاق له صورته صوره, صورة تتعلق بوقوعه في الأزل قبل ان يظهر تظهر للخلق علامات ادلائل وجود الله عز وجل ودلائل حكمته وصورة تكون في الدنيا وهناك صورة ثالثة تكون في الآسرة فالشيخ الحكم عندما ذكر صور المثال في الدنيا ذكر منها أشياء كثيرة ذكر منها الآيات الكونية السماوات والأرضين وغيرها ذكر منها الآيات في النفس ذكر منها الآيات الفطرة والدلائل العقلية ذكر منها الدلائل السمعية وذكر منها إرسال الرسل والحجة التي قامت بهم ومنهم على الخرق ذكر منها صور كثيرة لا تحصى أو لا تتحصى بمعنى أن الشيخ رحمه الله عدد أنواع الدلائل والبراهيم السمعية والعقلية المرئية والمشهودة والمسامعة والمسموعة والمدركة بسائل الحواس فاعتبرها كلها دلائل على الميثاق ويجمعها الفطرة هذا سؤال مهم لكن لعل يؤجل إجابة عليه لن يحتاج لشيء من التحضير وهو الجمع بين قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم في من قدم ذبابا للصنم خوفا من قتله وأنه يدخل النار ما معنى كل نبي صلى الله عليه وسلم أن, نؤمن أن تؤمن بالقدر خيره وشره فليس الإيمان تسليم فهل التسليم بالشر مضطرد unfair أليس تسليم بل الإيمان تسليم فهل التسليم بالشر مضطرد مضطق مضط... أمضطر ومع ذلك عليه حال العبارة غير واضحة إنما يظهر أنه يقصد بالسؤال هل التسليم بالشر كالتسليم ب... بالخير نعم التسليم بالشر بمعنى أن الله عز وجل وقدره وانه كتبه على البال وانه من ضمن المصائب التي تحدث على العباد هذا حق ولا بد ان يؤمن المؤمن بذلك بالقدر خيره وشره ان الله عز وجل قدر الخير والشر بمعنى علمه وكتبه وشاءه لكن للشر جانبين الشر من حيث تقديره والشر من حيث وقوعه أو وقوع بعض من الذنوب اي المعاصي والمعايب لما تحدث من العباد فهذه يحاسب عليه الانسان ومع ذلك يومن بها اذا وقعت الايمان بها لا يعني اقرارها ولا التسليم لصاحبها ولا يعني ايضا عدم الانكار ولا ان تكون ذريعه وحجه للعبد على ربه ولا على تب شرع الله إنما وقوعها من العبد العيب يلام عليك وقوعها من الله عز وجل حكمة أو تقطيرها من الله عز وجل حكمة فالمهم أن المؤمن يؤمن بالقدر خيره, بالقدر خيره وشره وأن الله عز وجل قدر خيره وشره يقول عرف الفلاسفة شرع الله بعقولهم فهل التقدير الشرع أعمال العقل في سن الأحكام والاستفسان الذي فعله بعض الأئمة يدخل في ذلك عارض, عارض الفلاسفة شرع الله بعقولها فهل في سن الأحكام والاستحسان الذي فعله بعض الأئمة يدخل في ذلك إذا كان كان يقصد بالأئمة عمة فقهاء الإسلام عمة العمة المكتدابين في الدين فما وقعوا في شيء من ذلك وما قالوه في الاستحسان في الفكر ما خرجوا به عن مقتضى النصوص ولهم في ذلك أدلة والاستحسان لا يعني معارضة الشرع بالعقل الاستحسان يدخل في الحكم الاجتهادية فقط المستمدة من النصوص الشرعية أما في العقيدة فليس هناك شيء اسمه الاستحسان العقائد والأصول والقواعد القطعية ليس فيها استحسان إما الاستحسان الذي سنه أو قرره أهل الهقه يدخل في الأحكام الاجتهادية وينبني على الاستنباط من النصوص لا يستحسنون شيئا بدون أن يرتبط بنص إنما الاستحسان يدخل في الترجيح ويدخل في الاستنباط من النصوص ومن والتفريع عن القواعد الشرعيه المبنية على النصوص ولماذا يثبت ذلك عن عند الحديث عن الفلاسفه تفهم شرع الله والعلماء يقرون يقرون احكاما بالاستحسان اعمال العقل احيانا نعم العلماء يقرون يقررون الاحكام الاستهابيه باصولها كما ذكرت سابقا والاستحسان لا يعنون به ترك الشرع وترك الدليل إنما الاسحسان وجه من وجوه التركيح ولا يعد تقديما للعقل على الشرع إنما العقل وسيلة لفهم الشرع ووسيلة لفهم النصوص ولا يمكن أن يستغنى عن العقل في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بالأحكام بل لا يستغنى عن العقل في فهم النصوص العقيدة لكن نصوص العقيدة يسلم بها تسليم وتقر على حقائقها التي تفهمها الأعقول السليم أما نصوص الأحكام فيجتهد منها يجتهد فيها باستمباط الأحكام الجزئية منها المتعددة وعلى هذا فالاستحسان لا يعد تقديما للعقل إنما هو وسيلة من وسائل الاجتهاد المبنية على نصوص ولا يعد ذما ولا وجه للمقارنة بينهم الفلاسفة في تفضيلهم العقل على الشرع وبين الفقهاء الذين جعلوا المستحسان من أعمال الأحكام أو من وسائل الاسمباط وبيان الأحكام الحديث يقول الحديث الصحيح في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على علي مفاطمة وهو من فقال لألا لا تصليان فقال إن أنفسنا بيد الله إن شاء الله أسكنها وإن شاء أطلقها أمسكها وإن شاء أطلقها فتولى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يعني كالغاضب وكان الإنسان أكثر شيء من جدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام أليس هذا احتجاجا بالقدر هو كيف توجه الحديث أولا بالنسبة لعلي وخاطمة لم يكن ذلك عندهما قصد الاختجاج بالقدر لكن قصد أن هذا الأمر لم يكن عندهما فيه تفكير سابق يعني بمعنى أنهما لو استيقظا يعني ما عزم على القيام لو استيقظا لقام لكن ما استيقظا فذلك الأمر بيد الله ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الحج أنكرها هل أخرها؟ أنكر هذا الحج واعتبرها خصومة وجدئة لكن قصومه من جدل ممن يجهل كان, كان علينا ذلك وفاطنه في ذلك الوقت أو في تلك اللحظة يجهلان أن ذلك ليس بحجة وأن المسلم عليه أن يبدو للأسباب ليقوم الليل فكان هذا التجيه يعني جواب على الاشكال موجود في الحديث نفسه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا الجواب ولا اعتبر التسليم بالقدر حجة على عدم فعل الخيرات والمسابقة إليه يقول السيد طبعا سأترك بعض العبارات التي لا أران فيها فائدة إنما فحو السؤال أن بعض الطلاب في بعض الكليات ينقلون عن بعض الأساتذة أنه يقول نحن نأخذ بآراء المعتزلة في الفقه ونوافقهم على ذلك إذا كان ذلك صحيحا ولكن لا نوافقهم في العقيدة والعقائد في العقيدة والعقاد علي حال هذه قاعدة عامة عند السلف وهي أن الحق يؤخذ من مصادره من الكتاب والسنة ومن آثار السلف الصالح وأن هذا الحق قد يوافقه أهل الباطل قد يأخذون به فيؤخذ الحق لا لأنه منهم لكن لأنه جاء من مصدره الصحيح وهو الكتاب والسنة فعلى هذا قد وافق قول أهل السنة قول المعتزلة أو بعض المعتزلة في الأحكام الاجتهادين ولا يضر ذلك بقول أهل السنة وجماعة ولا يمضي أن يؤدي بهم إلى أن يعدلوا عن القول الحق لمجرد أن قال به معتزلي أو قال به المعتزلة هذا أمر الأمر الآخر أنه قد يكون اجتهاد كثير من المعتزلة في الأحكام موافق الاجتهاد السلف في الاجتهاديات في مسائل الأحكام في الفكر وأصول الفكر واللغة وغيرها وموافقتهم لهم لأنهم أخذوا بنصدر صحيح وهو التلقي عن الكتاب السن أو وافقوه قدرا وافقوا الحق قدرا ومع ذلك لا يرد الحق لكونه جاء عن المعتزل إذن الصحيح من هذا أننا قد نأخذ بالأراء الصائبة التي جاءت بأدلة صحيحة وإن قال بها المعتزل لكن لا نأخذها على أنها عنهم نأخذها على أنها جاءت في الكتاب والسنة ثم هناك عمر آخر يجب التنبع له وأنه وهو أنه ما من حق قال به أهل اللهواء إلا وقد سبقهم إليه أهل السؤال. هذه قاعدة لا يمكن أن ينفردوا بحق بقول حق أهل اللهواء قد يقولون الحق في كثير من أمور اشتهادية ويوفقون الحق فإذا قالوا بالحق ووافقوه فلا يعني أنهم فرضوا به لا بد أن يكون موجود عند أهل السنة مثله وزيادة هذه قاعدة من تصورها يسلم من مثل هذه الاشكالات فعلى هذا أظن قول هذا الأستاذ صحيح إذا أحسن الظن وأخذنا بالسلامة الأصلية في مشايخنا ومعلمين صحيح إن قد نأخذ أو قد نوافق القول الحق عند المعتزلة إذا كان قولهم مبني على دليل صحيح يوافق ما كان عليه السلف في أمور الأحكام أما في أمور العقائد فالمعتزلة الأصل فيهم الانحراف والابتداع وليصح موافقة ما هم فيه لأنه مخالف للحق إلا في بعض الجزيات فإنهم قد يوافقون الحق وهذا لا يعد اكتشافا منهم والانفرادا منهم بالحق إنما اتباعا اتبعوا به الحق عن قصدنا وغير قصد وردني منذ أكثر من درس وقعقب صاحبه أيضا أكثر من مرة والسؤال عن إراد اسماء الله عز وجل العزيز الحكيم في آيات الله أو في كتاب الله عز وجل وقد تأملت هذه العبارة في بعض الآيات لكني لم أستقرئها كامل ولم أتمكن مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة وإلا فقد تكلموا في كتب التفسير وفي كتب علم القرآن في مسألة ختم الآيات في صفات الله عز وجل وأسمائه ودلالة ذلك فاللي لي أن هذه الآية جاءت في أكثر من معنى وعلى أكثر من وجه جاءت في معرض إثبات صفات الرلوبية لله عز وجل وكمال أفعاله وهذا هو الكثير وجاء أحيانا في معرض لكر حكمة الله عز وجل في القدر والتشريع وأحيانا تأتي في في مقام إثبات الألوهية فلم أجد أن الآية يعني لها عمك الله لم أجد أن للآية حدا واحدا في سياقها بل تتأتي على وجوه كثيرة المهم أن من أرادني السجيد كما قلت فليرجع لسيما السائل فليرجع إلى كتب ونعتذر عن التقصير لأني لم أتمكن من المراجعة الكتب يقول السائل هل يجوز أن نقول في بيان حكم في حكم بيان حكم الله عز وجل وترضية الناس على ما ابتلوا به من الإيمان النقول مثلا لمن أصابه كسر قد يكون هذا الكسر الذي أصابك مانعا لك من الموت فيما لو لم تصب بهذا الكسب طبعا لا داع إلى هذا التفصيل لكن ممكن أن أو يطيب خاطر من يصاب ببعض المصائد أن يقال احمد الله أن لم تكن مصيبة عظم من ذلك وهذا مؤدس سؤال وهذا أمر طيب لا بأسبب نعم الإنسان يذكر بنعمة الله عز وجل أن لم تكن مصيبة في دينها أولا وهذا من أعظم النعم لله على عباده المؤمنين أن لا تكون المصائب في دينه فالإنسان يعز بأنه مهما بلغت المصائب في بدنه وفي أمور صحته فإن ذلك له فيه أجر وعليه أن يصبر وأن ذلك لا يساوي شيئا لو كانت المصيبة في دينه لا قدر الله ثم كذلك المصائب في البدن فتتفاوت وأعظم مصيبة هي الموت فما كان دون الموت لا مانع أن يقال لمن أصيب بأي مصيبة أنك أو يجب أن تحمد الله عز وجل أنك لم تصب بما هو أعظم من ذلك كل هذا مشروع الله صلى الله وسلم ومبارك عن بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين